بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدوع اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر